اكيد حضرتكوا ر يا طرى كل ر ن ع اي يا ح ليله ا ت ك و ن فين رحيم ما بتفكروا الاحداث ا ا بقلوبنا اللي ل و نعيش من احنا مع اجمل كوكب من اللي احنا محتاجين كوكب التواكب لها ي اعتقاد ل دوت يا سبحانه الذي خ ر لنا ى هو ا كوكب ا ل بيسبح بحمد ربنا سبحانه ا اشغل ل ى ن ر ايه ع المره ك ك و ب اللي احنا عايزينه و كوكب ايه دي هننزل المرات ه كوكب من أ ج م ل الكواكب كوكب الوفاء وما أ ج م ل الوفاء في زمن ضاع فيه الوفاء من قلوب كثير من الناس ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ك ا ل ع ا د ة أ ك ي د أ ج م ل ق ص ر موجود في الكوكب ده أ ك ي د هو ق ص ر حبيبنا مش محتاجه كلام ق ص ر النبي صلى الله عليه وسلم هو أ و ف ى ا ل أ و ف ي ا ء و أ ت ق ى ا ل أ ط ف ي ا ء ب أ ب ي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم طبعا أكيد لازم عشان أكيد موضي في نتعلم نشوف صور الله الحسنة وذكر كثيرا احمد وابو صحيح داود بسند ابي عن رافع قال بعثتني قريش الى رسول الله يعني كريش عليه رأيت النبي عليه لاأعوذ من هذا الله الله الله الرجل جاء رسولا من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل الاسلام بالله يا رسول الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى رسول وسلم واذا وقال كريش مصطفى قلبه فقلت ابدا بالحبيب دخل الحديث أبدا أخرى وأسلم أبو أخرى وأسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الحبيب بين بس نبي وجدت فعاد عاد يديهم الشاهدتين محمدا فارجع الذي الآن إلينا رافع المصطفى لا إلا الله الله تعال تانية الله فإن في نفسك في نفسك فعض نشوف قريش مرة قريش مرة رسول سورة مرة عن عليه إلى إلى إلى إله كل صلى صلى وآله وسلم ونطق ثم رواه البخاري و ا ه م س ل ما أن حضيفة بن حضيفة ل ي م ن رضي الله ع ن ه و ر ض ان ه بعض ا ل احضر س سألوه هو أنت ليه هو ما ت غزوه بدر فأخذ يشرح لهم ق الا م انني انا أ ن ن ي أ و أ ب ي حسين اليمان قال انا و أ ب ي حسين كنا نريد أ ن نجاهد د خ ل ل ن مع النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ذ ن ا المشركون عند مدخل ا ل م د ي ن ة وقالوا لنا أ ت ر ي د و ن أ ن تذهبوا لتقاتلوا مع محمد قلنا لا انما أ ر د ن ا ا ل م د ي ن ة ف أ خ ذ و ا عليهما ل ع ه د أ ل ا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب حزيفة بن اليمان وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم له القصة قالوا رسول الله أعطينا المشركين عهداً ألا نقاتل معك. كان ممكن واحد غير النبي يقول دول عهد ولا ولا الله معك ممكن مشركين هم ضرهم وحكوا يا أعطينا عهدا كان واحد مساق حاجة خشوا ولا أبدا النبي اللي ذهب وأبوه بن حزيفة حسين غير أي عهد الكون كل وقتلوهم الوفاء صلى الله عليه ق ا ل نفي ب ع ه ه د م و ن س ت ع ي ن نوفي بعهدنا مع دولة الله ا عليهم ل مع م ش ر ك ي ونستعين ن دولة ل ل ا ه عز وجل عليهم تعال وجل نشوف صورة تانية جميلة من وفاء جميلة ل تانية من بن ي عليه والحديث البخاري صلى الله عليه وسلم والحديث المسلم ع رغوة المغيرة ابن ش ع ب ة المغيرة ابن شعبة في يوم من الايام قبل أن يسلم كان لسه شاب صغير خد م ج م و ع ة من الشباب حوالي ثلاثه عشر ا ب من المشركين وخرجوا ر ا ا ح و مع بعض كده في صهرة في احد الاماكن وفضوا الشاب وخمر لحد ما كلهم سكره و ومروح ماشي الاسلام القى الله بيته في قلبي فذهب إ ل ى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال ل وسلم له يا رسول الله لقد أ س ل م ت وشهدت أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدفع المال للنبي فسأله النبي من أين جئت بهذا المال أن للنبي من يدفع فسأله قوما وفعلت كذا وقتلتهم وجئت إليك قال كذا إليك الإسلام إ ن ه قد أ خ ذ غدرا والنبي نهى عن الغدر صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف ص و ر ة ت ا ن ي ة أ و رابعه لوفاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاء الحبيب لأصحاب الصحابة اللي بذلوا نفسهم وحياتهم وملهم وسبوا الديار والاموال وسبوا الاهل وملهم ل وروحهم و نفسهم ع شوفوا ي ر ة ك ل علشان دوت ي ز و صحبة النبي صلى النبي الله عليه وفاء و النبي والحديث في البخاري ومسلم يقول لا تسبوا اصحابي واللفظ المسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي يعني والله لو انفق احدكم مثل, مثل احد ذهبا لو واحد ي ك م معاه قد جبل احد من الذهب الخالص ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه بأبي هو أمي هو صلى النبي ل عليه وآله وسلم ه ع ا نشوف لأبي بكر اللي لعمر ل بكر بن ا ع ص ل م الله راح س أ ا ن ب ي و ن ا ج عليه من سريه ا ا الثلاثة ث ا ر و مسلم س قال له يا ر وسلم ل الله ل ا ا من ن أحب إ ي ك قال قال عائشة ف ن الرجال قال أ ب و ه النبي يعني أبو بكر ا صلى الله عليه وسلم يكون في حق أبي الترمذي صحيح عليه بكر كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم عند بسند عندنا حق لأحد قال ما الله يد صلى يعني محدش ا عمل معانا معروف إ ل ا وقد ك ا ف أ ن ا ه به ما خ ل ى أ ب ا بكر فإن له عندنا له يقول د ا يكافئه الله بها يوم جل ل عز ي ي ا م ة ق صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و أ ي ض ا كما في الصحيحين إ ن أ م ن ا ل ن ا س علي في صحبته وماله أ ب و بكر يا الله أدي إيه و ف اد ء النبي والكلام ايه ب وفاء وأمي ن س وروحي صلى ل ل عليه وآله وسلم ه ت ا ل و ا م ن كمان لواحد من المشركين لواحد مين عمه أ ب و طالب ع م أ ب و طالب المات على الشرك والحديث في البخاري ومسلم ظل النبي يتابع عمه وعم ل ح ي ة بنفسه د جدا ل كثير جبعة ضحب و ر ح ت ه وقاطع قومه و ع ش ر ت ه عشان ل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي طالب على فراش في وفاء طالب الموت والنبي يتابعه بالدعوة لحد آخر لحظة في حياته يا الله على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أصدقاء السوق كانوا بأبي جنب أبي طالب هنا هو تقعد عبد الله بن أبي عليه قاعدين على لحد لحظة على صلى وسلم لكن الله آخر عمية هو تقعد هنا وهناك قاعد أ ب و جهل والاثنين قاعدين النبي يقول له يا عم كل لا اله إ ل ا الله ك ل م ة أحاج بها لك عند ربي عند ويفضل ا ا ل ن ن أعدين يقولونه عن أترغب والأجداد أبا على عبد يا يقولوا هو ملة الآباء يا أبا طالب لا هو على ملة المطالب النبي ي ت ب ع بالدعوه صلى الله عليه وسلم حدا ما في الرمق ا ل أ خ ي ر قال أ ب و طالب للنبي صلى الله عليه وسلم والله لولا ومات أبو طالب كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله ونزل قول الله عز وجل يا ابن بها طالب كافرا إلا بالله الله لأقررت لا تهدي أخي تعيرني قريش عينك أحببت أن إنك من عز ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين ويروح العباس كما في الصحيحين عم النبي يروح له يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أ ب و طالب كثيرا ودفع عنك أ ذ ى المشركين فبما نفعت ه شفاعتك فهو أ ه و ن أ ه ل النار عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أ ب د ا ل آ ب د ي ن ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم تعالوا تعالوا لأمته أمته وأمته عليه عليه يا الله وفاء النبي الله النبي صلى وسلم صلى وسلم وفل بكل نشوف أمة أبدئه أسف محمد في منهم ناس ل حد ا ل ن ه ا ر د ة معندهمش ا وفاء ليه صلى الله عليه وسلم ناس تخلت عن سنته ناس بعدت عن هديه ومنهاجه بل في من المسلمين, المسلمين في هذا الزمان ولا حول ولا ق و ن من سنة ا ل ن بالله ي صلى ع ل ي ه و س ل م ت خ ي ل أ خ و يا حبيبي من د ى وفاء ا ل ب ي ل أ م ت ه النبي صلى الله عليه وسلم في واللفز يوم من الأيام والحديث البخاري ومسلم المسلم جلس يتذكر قول إبراهيم عليه السلام رب كثيرا رواب ومسلم قول من المسلم السلام من إنهن أضلن الناس جلس رب فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وتذكر قول عيسى عليه السلام إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم وظل النبي يبكي ب أ ب ي هو أ م ي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم ل ما بك ما الذي بك؟ يبكي؟ قال أ ب ك ي أ م ت يا ي جبريل أ ب ك ي من أ ج ل أ م ت ي ويصعد جبريل بهذه ا ل ر س ا ل ة ا ل م ؤ ث ر ة الحنون من قلب احن الناس فقعد جبريل إلى الحق جل وعلا وقال يا رب إ ن ه يبكي من أ ج ل أ م ت ي فيقول جل وعلا انزل إ ل ي ه ارجع إ ل ي ه يا جبريل وكل له إ ن ا سنرضيك في أ م ت ك ولا ن س و ء ك أ ب د ا يا محمد صلى الله عليه وسلم أ خ و ي وحبيبي لك أ ن تتخيل كل نبي على وجه ا ل أ ر ض كان له د ع و ة م س ت ج ا ب ة فتعجل كل نبي دعوته الا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ادخر ا ل ش في ا بتاعته او ع الدعوة بتاعته ة ادخر ل س ت ش ف الحديث ع ة آ ل ولا ل بيتي أ ب ب لأصحابي ا ولا وإنما شفاعة ا ي لأمتي في ل ح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم قال ما من مستجابة لأمتي من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لك أن تعلم أخوي وحبيبي من ضمن إلا إلا أنا اختبأت شفاعة وإنها نائلة شاء الله تعالى لا بالله نبي نبي فإن إن أن وحبيبي دعوتي يشرك شيئا أخوي وله فتعجل كل لك دعوة دعوته ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ج ي ب ة التي توضح كيف كان وفاء النبي لامتي النبي أخ ل أن في سبعين ن أ م ه ه خ تتخيل البخاري ش الجنة بغير حساب ولا عذاب لك أن تتخيل ماذا كان موقف النبي صاحب القلب الحنون نغر الرحمة وينبوع الحنان ما كان منه إلا أن طلب المزيد والمزيد الله لك طلب لأمته صلى الله عليه وآله وسلم حديث ومسلم أن نغر وينبوع منه أن أن بغير حديث رؤى موقف النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم وفي ر و ا ي ة الترمذي بسند صحيح ان هذا العرض كان في ليله ة الأسراء قال فرأيت النبي فرأيت و م ع ا ل ر ورهدت ا ل ثلاثة ل ع د د من ا ك س و ر أ ي ت ا ل الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس عليه العظيم يعني عدد كبير من الناس فظلنت فقيل قيل ن يعني من أنهم انظر فنظرت ب كبير ي ورأيت أمتي العظيم ومعه سواد موسى وأمته ثم قيل أنظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد معه ثم عدد هذا الأفق فإذا رف أحد إذ إلى انظر إ ل ى ا ل أ ف ق ا ل آ خ ر ف إ ذ ا سواد عظيم قيل لي هؤلاء أ م ت ك ومعهم سبعون أ ل ف ا يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب قبالة فقام فقال قال بقى قال عبكاش ابن البخاني بسند النبي كما في الحديث فقال ادعو الله أن يجعلن منهم يا رسول الله اللواية نوايتين بقى في مسند الإنام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله الشفاعة تعلمون يجعلن رسول ومسلم صلى عليه وآله وسلم قال سألت في في فيه فيه محسن منهم منهم مسند أحمد أن أنت صحيح ديت هذه أن رب、الشفاعة. ف أ ع ط ا ن ي سبعين أ ل ف ا من أ م ت ي يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي خبالك في ز ا د ن مع سبعين كل ألف ل أ ف الروايه سزادني ألفا وثلاث سبعين حفيات مع كل ألف, سبعين ألفاً فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً وثلاث حفيات ب ي م قدر الله حق قدره والأرض الله ج م ا ق ب ت الثانيه والسماوات ا ايضا ن وتعالى في أ عند أ ح م د بسند صحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أ ن يدخل ا ل ج ن ة من أ م ت ي سبعين أ ل ف ا تضيء وجوههم كالقمر ل ي ل ة البدر فاستزدت ربي فزادني, فزادني مع كل واحد سبعين أ ل ف ا يعني سبعين أ ل ف سبعين ألف شوف ما شاء الله ب ا ر ب ع ة مليار و ت س ع م ا ئ ة مليون كل دوله يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب في أ م ل إ ن شاء الله إ ن ربنا ا ك ب ع ن ا واياكم ونخش ا ل ج ن ة إ ن شاء الله بغير حساب ولا عذاب لكن من صور الوفاء ا ل ج م ي ل ة ح ب ي ب ك صلى ا ل ل عليه وسلم ه ن ص ر رفاء فعلا جدا اللي مؤثرة لا ت خ ط ر على ق ل ب ب ش ر اللي ب ح ب اسمعها دايما وحده ب ب اقرأها ا ا وفاء النبي لأمنا ي خديجة خديجة حبيبة م الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ي ح ب ه حبا عجيبا أمنا عائشة بتقول ما غيرت من امرأة مسلم ما من من نساء النبي عائشة والحديث إلا من خديجة هو بتقول غيرت وما ر أ ي ت ه ا ع ن ي ا ما شفتاش بغير منها جدا وهذا من لطف الله برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقدر عيش النبي سبحان الله قالت وكان النبي إ ذ ا ذبح الشاه يقول أ ر س ل بها إ ل ى صديقات خ د ي ج ة أ ر س ل و ا بها ل ل ى احمد يد ل ف ل ا ن ة وديل ف ل ا ن ة وهكذا فقال ت فقالت فاغضبته أ و يوما فقل خديجة يعني ومفيش ا ل ل خ د ي ج ة فقال لها صلى الله عليه وسلم واسمع يا مسلم اسمع للحب الجميل ل بين زوجين في الحلال قال إ ن ي قد رزقت حبها فاعتبر ان حب ا ل أ م ن ا خ د ي ج ة رزق ساقه الله عز وجل إليه حديث اليه ن ي عيوب جدا في رواية جدا ا ب خ ا ر النبي كان المات ا ب ح ش كان يقطعها ثم يبعث إلى صدائق خديجة فكان ق ا أمونا ل ت عائشة أ ن يكن لم في ل د ي النبي إ ا خديجة ك أ مفيش امرأة في فكان الدنيا دي خالص إلا خديجة ن يقول إ ن ه ا كانت وكانت وكانت ويثني عليها وكان لي منها الولد وفي رواية أمونا في فقالت بيثنادي يوم الأيام إن بيعمل يثني خديجة عليها ما تذكر الحسن عائشة عليها ما عند على إن إن أحمد او ما اكثر ما ت فالمؤمن ك ن من م ح ر ش ت ق ي ن ح ر كبيرة ا الشتقين اللي ايه تقول السن كانت كانت هي يعني إيه كان تقول ديه اعجب و الليد في اللي اللي فقالت ما اكثر ما تفكك من حمراء الشتقين قد هلكت في الظهر الله خيرا منها. بتقول هلكت الظهر الله منها وماتت في خيرا يعني هي امرأة كبيرة النبي ابدلك امرأة وربنا رزقت بوحدة احسن منها رزقت أ د لا ن ي ل ل لا ه منها خيرا والله ما أ ب د ل ن ي الله خيرا منها لقد آ م ن ت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس و و ا ث ت ن ي بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله أ و ل ا د ه ا و ح ر م ن ي أ و ل ا د الناس ا ل ل ه أكبر على و ف ان ء ا ل ب ي عليه خديجة حيث صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة. كان و في ا ء نعمان ظ ر وجوده هو وأمي هذا الله في بأبي الزمان صلى ل ل ي ه و س حيث فيه كثة بن ر ومؤثرة ض و جميلة جدا ومؤثرة جدا م حقيقة من نوادر ا ل ج منذر ي التي تحكى في التاريخ ل ة تحكى قصص إ كان فيه واحد اسمه النعمان بن ن فيه م لكنه م أسلم قبل أ ن يسلم كان ملك من الملوك النعمان بن منذر وكان له يوم بؤس ويوم نعيم يوم ويوم نعيم ايه إن كان عامل يوم يوم ويوم حياته كلها يوم ويوم يخرج من بتاعه ويمشي بمعنى عامل من مع بقس بتاعه بتاعه ان كان كلها الاصر الحشيه في يوم البؤس ما ي ق ب لا ش يقابل د م ويحكم ه عليه الا ا اي ع بعقوبة م م او ن ة اخي بالك واحد ف ي يوم ل لا يقابل ن ع ي اي م و ماشي الا ويغدق عليه من الاموال ي يعني ه هو كان ايه كان ا ن انه يا لقي رجلا مؤمنا في البقس فحكم عليه、بالإعدام. فنظر ل ل ر ج سعب علي هذا ل طيب الرجل ي ا ا امهلني ثلاثة أيام. أنا من بلد بعيدا ع ى اهلي ف س ل م ع ل ي هذا م ا ل ي طيب بس مين يضمنك؟ يعني مين ك اضمنك فاقتل بس اضمن ان ر ج ع فنظر هذا الرجل ف ا س ت من ل رجلا ح م رجال القصر اسمه شريك واحد من بتوع الحرم الملك فقال له يا شريك اتضمن من شريك أو, او يعني ت ك فلما ن ي او ت ض ن ن ي انا اروح لأهلي ثم ارجع عليك مرة اخرى وادعم لاهلي عليك قال اجل ثم ف ضمناه ه شريك ف ل م ض م ن شريك ذهب الرجل ثلاث ايام وكان لسه م ر ج ع ش و ك ا ن معاده ي ر ج ع بعد أذان العصر اذان وكان ان عمال بن ا ل منزل مجمع الناس كلهم في ا ل س ا ح ة الكبير اللي ا م ا ل ق ص ر عشان يقتل هذا الرجل فماعاد الرجل فرح ان عمال بن ا ل منزل قال لي انت شريك اللي حملت نفسك المشكلة دي تعال انت بقى ايه اتقتل مكانه دي بقى طب لماذا ك ن فبينما ه هو حاجه هو ما عملش حاجة؟ فبينما هو على ه ل ح ا ل ولسه ة س يفعل هينزل ى رائب ل ش ر ي ك و إ ذ ا بالناس بعيد أيها الملك لقد جاء الرجل يقولون لقد يصرخون من بعيد أو فنظر ي واحد جاي م بعيده ف ن فجاء هو نفس ا هو له ر ج ل فقال س ب ح الرجل ن ا ل الذي جاء بك إلى هنا وأنت تعلم ه هنا ما جاء أني بك وأنت أ ي د قتلك قال له ل ا ر لئلا يقال ذهب الوفاء من قلوب الناس فنظر النعمان بن م ن ذ ر إ ل ى شريك اللي هو ضمنه بقى ف قال وأنت يا شريك لئلا م ا ك يقال ذهبت المروءه ة من قلوب النار. فقال النعمان بن منذر وأنا قد عفوت عنكما النار بن وأنا قلوب فقال قد يقال لألا عفوت ذ ب العفو من قلوب الناس ه لسه لسه بتفكر تعفو ولا ما تعفوش؟ يا لسه بتفكر تعفو تعفوش؟ وفاء وفاء؟ وفاء؟ يكون عندك عندكش عندكش طرى طرى ولا ولا ما عندكش وفاء؟ يا لسه ما يا ما أ خ و ي وحبيبي أ ك ي د أ ن ت بتفكر زي ما أ ن ا بفكر ان ربنا يكرمنا إ ن شاء الله و ي ب ق ى ل ن ا قصر جميل في كوكب الوفاء وما أ ج م ل الوفاء في هذا الزمان ن يكون الوفاء مع مين؟ أول حاجة لابد يكون من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. تذكر أن ربنا أخوي وحبيبي اللي عليك آية افتكر تذكر بكم تذكر خلقك ورزقك الوفاء أول الوفاء أعود قول المولى وما وتعالى هو وأصدق عليك نعمه ظاهرة وباطنة أول حاجة لابد الله الله ظاهرة كتاب الله الحمد ا ا جل لله ل ل مع مع نعمه م عز ع رب、العالم. تذكر ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان م في الصحية ا ك يصلي حتى تتورم ق د م ا ن فاذا س أ ل ت ه م ا ل ع ا ش ه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول لها افلا أكون عبدا شكورا بأبي هو وأمي ونفسي عيشة بابي وامي وروحي اكون شكورا هو وسلم لها صلى الله عليه عبدا تخيل و ت أ م ل قول النبي كما عند احمد وابي داود بسند صحيح حينما قال لمعاذ بن جبل يا معاذ و اني ل ل ه لاحبك فلا تدعن ان تقول في دبر كل ص ل ا ة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفاء اوعى وقرب وازجد واقترب اعبد ربنا ادعو إلى الله عز وجل وعلم الناس كلها التوحيد والعقيدة وسنة وفاء فضل ربنا ربنا ازجد اعبد ربنا الى الله الناس كلها ربنا مع علمهم عز شرع عندك نبينا تنسى خل لدين الله خل لازم يكون عندك وفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء بانك تحب سنته بانك تعلم الناس كلها سنته وهديه صلى الله عليه وسلم وعملت وسرت وتعبت وعلمت ا لنفسه ا يا س سنتك رسول الله ي ي النبي ك من ح و ض النتك أ و ر شربة هنيئة مريئة هنيئة لا ض م أ أبدا بعدها ع د خلي ن وفاء و للناس ا ل من ح يا ك ع تنسى الناس عليك أبداً لأن فضل عليك النبي أبدا م رسول بكده ب كما عند أحمد ن دان ة صعيق النبي ي ب من لم يشكر, الناس لم يشكر الله ن ا س م يشكر ا ل ل حقيقة لو ما شكرتش الناس تبقى فعلا ما شكرتش ربنا. سبحانه تبقى يكون مع مين يا يكون لو الناس فعلا وتعالى الوفاء الناس الو ما ما مع جماعة من الناس يكون مع ربنا شكرتش شكرتش أ ل ن يجب ان ي ك و لديك و ل ق و ل لك ان يكون لديك ان ي ك و د ي ان يكون لديك ان يكون ل د ا ت يكون لديك ا ب يكون ل ي ك ا ً ي و ن ل د ا ل ي ك و ا لديك ن يكون ل د ي ان ي ك ق ا ل ا ب ن ع ب ي ك ان ي ك ي ك ان ي و لديك ان ي ك و لديك ان ي ك و ل د ي و ن لديك ان ي ك و لديك ان يكون ل ان ي ك و ل ي ان يكون لديك ان يكون لديك ان ي ك و ل ان يكون لديك ان ي ك و ا لديك ان يكون لديك ان يكون ل ي ك ان ي ك و أ ط ي ع ا ل يكون لديك ان يكون ل د ي ان يكون لديك ا ل ي ك و لديك ان ي ك و لديك ان ي ك و ل د ي ان ي ك و ع ل ا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولوالديك فمن اتى ن أخوي الزكاه و ي ولم كل حاجة وأنت عقل لوالديك حاجة وأنت ف يقن الصلاه نافلة والدليل كما عند في الكبير ى ل ل ع ل ي ه وسلم قال ثلاثة لا يقبل ا لا ل ه منهم ص ر ف ولا عدلا لا ف ر ي ض ة ولا نافله وكان اول ا ل ث ل ا ث ة العاقل ا والديه أوعى, اوعى في يوم ا ل ا ي م تعق امك وابوك احنا في شهر كريم ق م دلوقتي وقبل ايد امك وايد ابوك وبص راسهم وقلهم س م ح و ن ي من النهارده هبدا ص ف ح ة ج د ي د ة معاكم الوفاء مع مين كمان مع مين الارحام حتى لو أساءوا إليك أنت تحسن إليهم حديث مسلم أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم روى و أساء أنت أن تحسن جاء حديث قال يا رسول الله إ ن لي ق ر ا ب أ ص ل ه م ويقطعوني و أ ح س ن إ ل ي ه م ويسيئون إ ل ي و أ ح ل م عنهم ويجهلون علي قال لئن كنت كما قلت وتقطعوا كما فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما تفسدوا الأرض الذين لئن عليهم على ذلك فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أولئك كنت من إن أن لعنهم معك أرحمكم تسفهم دمت عسيتم في ظهير ف أ ص م ه م و أ ع م ى أ ب ص ا ر ه م الوفاء مع من ت ا ن ي مع ا ل ز و ج ة والاولاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله الله ن ا ص ل وسلم الله م وكلكم مسؤول راعا ا عن ي ازاي نعبد ربنا ازاي نتبع س ن ة نبينا صلى الله عليه ل و س محتاجين م احنا ن ك و ن عندنا و ف ا ء اوعى تنسى فضل انسان ع ل م ت حرف علمك ّ آ ي ة علمك ّ حديث علمك ّ س ن ة من سنن ّ النبي ادعو ا د لهم ليل ا نهار ان ربنا يوفقهم ّ ويرزقهم ي ن ه م و ا ل إ خ ل ا ص والصدق ت تخيل إن في بعض عندها وفاء أكتر ي في على بعض عندها الوفاء الدواب كوكب وفاء ان إنسان من تخيل ان الناس ب يقولون ا اعذكم الله ان ل ل ك ب ع د و ف الكلب ء مع ان, إن عن تربيه الكلب الا او حراسة او غير ذلك من الاشياء التي اباحها النبيه لصيد ذلك ل غير او اباحها ر من ش فقط عنده ا مغير فمن اقتنى كلبا ص او حراسة ن ينقص الحسنات كل وفاء كان كان كان واحد اسمه الزعتري الزعتري حصان اعراض عنده من فيه زعتري ده مصر درجة وكان عايش في الصحراء وكان عنده خ عليه عليه يوم م ة هيدا ك ا ن ر فرس ب و ك الايام ن ب ي د ه د و خ ل له ل ش مرضى الزعتريه فامتنع الحصان عن الطعام والشراب فضل ايام قاعد وراقص جنب ا ل خ ي م ة بتاعت الزعتريه لحد الزعترية اما مات على وجاء الناس وكفنوا على القبر ب عند تبع عليهم ويصل م ح ن ي و الى وإذا ب ح ص ويصل ا ن يجري خلفهم إ القبر وينظر إ ل ى صاحبه وهو يدفن في القبر ثم بعد ان سووا التراب عليه واغلقوا عليه القبر وإذا وينطلق بالحصان يفاجئ كل الحاضرين يفاجئ على أعلى التبه ا ق و ي ا ح ب ي ب ي حقيقي محتاجين ان احنا نرجع م ر ة ت ا ن ي ة ونكون اوفياء خلي عندك وفاء لربك اوعى تنسى فضل ربك سبحانه ت ع ا ل ى نعم ربنا عظيمه واسبغ عليكم نعمه ظاهره ة وضاطنة كتيرة و ا نعم والله احنا مش شايفينها. في ل ل احنا شايفينها احنا بنعتبرها حكرة علينا حكرة نعم مش لازم في ي كل وباطنه م اهوم ل ص ح ل الهوى اللي ولاقي الشمس اللي ا ق ي بتنفسه ل ع د ف ي ا ولاقي الأمر, الامر اللي لنا بالليل ولاقي ولاقي ولاقي ولا ان بنور النعم مع دي كلها لا تتحرك لا إلا الخالق بإذن سبحان ه و ت ع الله ى وما بكم من نعمة فمن ا ل قلبك بينبط في احمد ل مليون لبضة والله لا س ن منها أنت ة لبضة 42 تملك و ا د ة سبحان ح الله احمد ربنا على ق ط ر ة الدم اللي بتتحرك جواك وبتوصل لعينيك عشان ل تفصل بيها وبتوصل لودانك عشان تسمع بيها وتوصل وتبتكر وتؤلف وتقترع تفكر لمخك على كل النعم على احمد بغيرك عشان ربنا رائد دي سرير. غيرك مبيتحركش غيرك متوصل للمحاريل غيرك مبيشوفش ا غيرك مبيقدرش ا يمشي احمد ربنا ع ل ى نعم ربنا خ ل ي عندك وفاء لربنا خ ل ي عندك وفاء لنبينا صلى الله عليه وسلم خ ل ي عندك وفاء للناس كلهم أ و ع ى تنسى امك وابوك أ و ع ى تنسى الفقراء أ و ع ى تنسى المساكين أ و ع ى تنسى أ م ت ك أ و ع ى تنسى إ خ و ا ن ن ا فلسطين ي أ و في العراق أ و في السودان أ و في الشيشان أ و ع ى تنسى اخوانك فمن ومازلنا على كوكب الوفاء تعالوا نركب س ف ي ن ة الفضاء ونرجع م ر ة ت ا ن ي ة لكوكب الارض م ر ة ت ا ن علشان نفتعد ي ة ل ر ح ل ة ب ك ر ة يا ترى ب ك ر ة ه ن ط ل ع ر ح ل ة ل أ ن ه ي كوكب خليهام فجاه ونطلع ب ك ر ة ر ح ل ة ج د ي د ة ونعيش أ ج م ل أ ي ا م ن ا في كوكب من الكواكب ا ل ج م ي ل ة مع برنامج كوكب تاني أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم ل ي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ح ب ك م في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته